صلاح الخير برعاية فودفود ابو صلاح مالك هو المهندس حازم لك ايه في التليفون قدرك كده الوقت الوقت مزنوء اوه يا سيد هو انت كل حاجة عندك مزنوء النهاردة العمال اللي بره دول لازم يخلصوا شغلهم في يومين بالكتير وانت مستاجل على ايه ما تخليهم على روحيتهم بقولك مفيش وقت يا بنادم بهولا وانا عرف بس انت بتعمل ايه بالظبط في الفيلا كنت قدرت اقولك اذا كان في وقت ولا لا؟ اه صحيحة باش مهندس هي العمال دي بتعمل ايه بالظبط عجبك عجبك كده لم انت علينا الصناصير با احنا لازم نعرف انت بتعمل ايه عشان نعرف نفكر معاك رغم ان انا متأكد ان انتوا ما عندكمش دماغ تفكروا لكن انا مضطر اقولكم بس اسمع انت وهو الكلام اللي حقوله ده سر سر بيننا احنا التلاتة. ها قلتوا ايه سر, سر كبير, كبير. أنا قرب قرب أنا ببني بيت للكلب والكلب ده موجود هنا عيب عيب تسأل سؤال زي ده وانت موجود بس أنا سمعت ان الوسطى شرف بيقول للعمال المرمى دي هتاخد لها اسبوع على الأقل ولو دخل علينا رمضان هيبقى تاخد لها اسبوعين لا اسبوعين ايه ده جنان مستحيل الكلام ده مش هينفع يا عم هو الكلب اشتكالك هي تفرق ايه يومين من اسبوع يا بني آدم افهم عيد ميلاد ياسمين يوم الجمعة آه مش تقول كده من الصبح <تصفيق> ايوه ايوه مش تقول كده من الصبح لكن ايه غلقه عيد ميلاد ياسمين ببيت الكلب أيوة إيه علاقة عيد ميلاد ياسمين ببيت الكلب وهو هتسأل نفس السؤال يا سلمان عشان ما هزأكش لا يا راجل أنا هسأل سؤال تاني خالص إيه علاقة عيد ميلاد الباش مهندسة ياسمين ببيت الأستاذ الكلب <تصفيق> كويس إنك ما سألتش نفس السؤال ولا كنت هعديك على وشك عشان أنا هشتري لها كلب في عيد ميلادها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شفت شفت دلوقتي بقى أنا عايزك تقفوا معايا يا رجالة هو في السلمان واحترم نفسك حاضر اسمعوا بقى احنا هنطلع عالجنينة هنتجه عالجنينة بربطة المعلم اه عشان قدامنا مهمة لازم نعملها ايه المهمة دي ان احنا عايزين نكيس الرجالة اللي برا هنكيسهم وهنوديهم على فين بقى افهم بقى افهم أه. بقى مرة راحدة في حياتك اه احنا عايزين نسيطر عليهم نكيسهم يعني نسيطر عليهم يا سيد اتفقنا يا رجالة اتفقنا, اتفقنا يا مع ايوه يا استاذ حسين تسلم ايدك يا فاطمه بقول ايه يا استاذ حسين انت ظروفك ايه بكره بالنسبه لايه يا مدام شاهي اصل احنا عاملين بكره حفله في برج العرب أيوة والنبي أيوة والنبي يا حسين كان من زمان نفسي أشوف برج العرب دي من زمان؟ من إمتى يعني عبتمال؟ يعني أنا بسمع عنها اليومين دول كتير قوي آه والحفلة دي بقى بمناسبة أي يا مدام شاهي؟ حازم كان بني أوتال هناك والحفلة دي بمناسبة الافتتاح أيوة بس الحفلة دي هيبقى فيها رجال أعمال ومسؤولين إحنا هنروح فين؟ يعني هو إحنا مش مسؤولين برضو؟ لا إحنا مسؤولين عن نفسي <تصفيق> دي بتبقى دمها تقيل قوي وانا مضطرة اروح عشان حازم وكمان انا اللي منظمة الحافلة اي حسين واجب علينا ان احنا نروح معاه نقف وياها في محنتها خلاص يا تمان الحافلة بقت محنة عموما انا ما عنديش مانع بس مش المفروض يعني ان المهندس حازم يكون عنده فكرة ده حازم هو اللي اقترح وحيكلمك بنفسه كمان شوية وبعدين يا استاذ حسين احنا خلاص بقينا اهل فيش بيننا تكليف ولا ايه يا أستاذ حسين ما تقولي حسين انت كمان <تصفيق> <تصفيق> طبعاً ما ده بشاي كانت معارفة خير نعم كلفتنا التير رجل صلاح ابن انكسرت يعني <تصفيق> ما خلاص بقى يا جماعة خلاص يا اعتماد كلها كم أسبوع ويفك الجبس يا ما خلاص بقى يا اعتماد هي حدوته ولا إيه <تصفيق> طب يا حسين طب قوم بينا يلا على فين يا اعتماد عشان نشتري فستان يليء بالحفلة <تصفيق> خلاص خلاص يا اعتماد سك على الحفلة وخلصيني لا لا لا لا لا هو كده بقى انت بتصغريني خالص بقى بق اشتري من بره وانا عندي مصنع ملابس بحاله ساعة زمن وانا خليكي احلى من هايفة هايفة هايفة هايفة مين دي يا حسين مين هايفة دي حسين اللي بتقوله ده صعب يا باشي مهندس كيف يعني انخلص المرمى دي في يومين انا ما قلتش يومين يا استشرف انا قلت يوم ونص وبعدين انت قلتها بعض مثل زانة مرمى مرمى يعني تعملها بصوب ع رجلك لينيه وبعدين يا أستشرف ده كل الحكاية هتبني بيت كلب وما لو كنا في بيت زرافة كنت هتعمل إيه؟ كلب إيه؟ هو زرافة إيه يا الموضوع اكبر من الجيب التير إيه ده بس شوية يا أستشرف بقولك إيه؟ ايه تاريخ ليك في يعني مش دي طيب ما غير ما تطشطش عليه تسمع عن فرقه اسماء البرازيل ايوه يا وي بحث تبرج على الجمهور بتاع طيب تقدر تقول لي بقى ليه البرازيل كل سنة بتطلع فرق جديده احسن من الفرق اللي كانت قبلها ايوه ليه بقى انا خني في شعره بقى الموضوع ده ليه بقى ليه ليه ها ما عم نسيش عشان ما حدش قال لي انا حاجولي. عشان الكوره عندهم في الجينات ورصه يعني إحنا بقى المصريين، مصريين، إيه الوراثه اللي عندنا؟ ما عندياش خبر، عشان محدش حد الجل ايه إيه عايش لوحدك؟ أنا هقولك، المعمار، المعمار يا استشاره إحنا ورسين فن المعمار من الفرعنة أجدادنا عندك الهرم مثلا اتبنى في كام يوم ما عنديش خبر هشان ما حديش كلمة انت كنت مسافر بره ولا ايه ما عندكش خبر عن اي حاجة كده ابدا انا سمعت انه اتبنى في ثلاث تيار ما قلتش انا حاجة اوه اهو سلمان لسه جاي بكارتونتو من المصنع هو لك الهرم اللي مخير الدنيا دي كلها اتبنى في ثلاث تيار احنا بقى المصريين مش عارفين نعمل مرمى دي في يومين يومين ده حتى يبقى منظرنا زباله كلام في سرك مهندس حازم عاد يتحايل عليا ساعة ونص وتلت النهار يتحايل عليا علشان يجيب لي عمال من الصين وانا قلت له لا يمكن لا يمكن انا مصري والبرمه دي لازم تتنفس بايه مصريه ويانا روحنا فيها ده حنري. <تصفيق> قول يا سلمان وإحنا رحنا فين استشرف أنت من الأحرار مرمى دي هستلمها منك كمان ساعة العمى المستين جال همه يا رجالة هيا يا رجالة هي استينه كمان <تصفيق> بقى يا استاذ حسين رايي في ايه يا مدام شاهي في المزه اللي قدامك دي <تصفيق> <لي> اختك الصغيره <تصفيق> انا اعتماد اعتماد يا حسين اعتماد اعتماد مين الحين يا شاهي حسين فقد الذاكره <تصفيق> اعتماد مراتك يا استاذ حسين اعتمد. ايه اعتماد اللي تعاملها في نفسك ده ايه ايه يا حسين مش عاجبك لا ده انت تعجب تعجبي الباشا اعتماد بس انت عملت كده ازاي يا مدام شاهي دي شغلات يا استاذ حسين مش اعتماد شاطره في الاكل انا كمان شاطره في الملابس وانا اللي كنت بحسبك حاله ما منها <تصفيق> يا اخيرا وحشتني بجد ايه مش مصدقاني وحشتك ازاي بس وانت قافل التليفون على طول ولما بتفتحه ما بتردش علي اصلا الشاس لان اليمين دول عندي شوية لخبطة كده في الشغل بس انا بحلم باليوم اللي اشوفك فيه واضح ان الحلم ده هيتحقق انت لازم تشوفني غصب عنك هل دي واقع ولا ايه بتقول حاجه آه لا ابدا ده الدبانه وقعت في كوبايه الشاي الدبانه دي عايشه معاك على طول ولا ايه صدق لما بتغيب عني شوية بقلق عليها المهم بص بقى حصل تطورات فظيعه في مناصه المتجه الرياضي خير خلاص احنا خدنا المناصه معقول انا مش صدق نفسي يعني التصميم بتاعي هيتنفذ مش قلت لك انت عبقري ادهم انا متأكد ان انا عبقاري بس مش متأكد ان انا ادهم بس في مشكلة بقى صغيرة قوي قوي قوي عادي ما انا من يوم عرفتك وانت كلك مشاكل المشكلة دي حلها في ديك انت لوحدك ودلوقتي يا سيدي مطلوب منك بقى شوية تعديلات في التصميم. أنا لا أسمح بأي تعديلات. بس بابا موافق على التعديلات. أنا أسمح بأي تعديلات وافق عليها المهندس الكبير حازم الحري. طبعا التعديلات دي لازم أنا اللي أعملها. أمم هو مفيش غيرك في شركة الحريري دي. لا طبعا في مهندسين كتير جدا. بس بابا مصر بقى بأن أنا اللي أعملها عشان المشروع ده بتاعي وأنا اللي صممته كده وكده يعني. أمم عارف كده وكده يعني. مطلوب بقى من حضرتك تقابلني فورا عشان أنتي التصميم وتعمل التعديلات. طيب الكلام ده مطلوب أمد؟ خلال يومين تلاته هو انتوا عندكم كل حاجة في خلال يومين بالكتير أنا هقابلك فين والساعة كام مش مهم فين ومش مهم الساعة كام امال ايه المهم بس يا ادهم المهم امتى انا مش في مصر يا ياسمين <تصفيق> بتقول ايه أيوة، أنا في ليبيا عندي كوبري واخده تسليم مفتاح وبعد كده هطلع على نيجيريا عشان عندي نفقين كده هدخلهم على بعض وهترجع امتى بقى يعني مش قبل شهر ونص كده تلات سنين <تصفيق> يا نهار اسود كده هروح في 60 داهيه تلاقيش اهدي بس انا عندي الحل <تصفيق> انت متاكده ان الجدع اللي انتوا كسرتوا رجله ده اللي هو عندكم ده المهندس ده ان هو هو صلاح حسين ايوه هو مخاوب تحترم نفسك يا غازمه مفيش الدبان الدبان شربت الشاي كله وصلاح بقى ايه دخله في الموضوع بتاعنا اصلا صلاح الوحيد اللي ممكن اسمح له يلعب في التصميم بتاعي انت بتقول ايه يا ادهم صلاح ده كبير ويلعب في مناخيره يلعب في ودانه ويلعب في مناخيره وهو حاجته وهو حر فيها هو ده الوحيد اللي ممكن يعمل التعديلات يا انهم احنا بنتكلم في مناسب ملايين مش بمشروع كده عبيد وصلاح ده قدها وقدود انت ما تعرفهوش ده كان من اوائل الدفع ده احنا كنا مسمينه صلاح موس ايوه ده جايب مليون من مليون في البكالوريوس وايه المشكله طب ما كنت بجيب تقدير كل سنه ومليش اي علاقه بالهندسه من اساسه مش كل اللي ذاكر وجاب تقدير يبقى مهندس شاطر ياسمين، أنتي مش بتتصي خفية طبعاً خلاص يبقى صلاح هو اللي هيعمل التعديلات لا لا لا صلاح لا صلاح ده شخصيه غرسة برده ملا ملاش اسمه في الوجود ده مش نزيه من زور ما بديهوش احترم نفسك حسين في الفندق لا لا لا ده تحفه معماريه ده فعلا فخر لكل المصريين عرفت بقى أنا مشغول طول الوقت فيه في طبعا طبعا عندك حق تنشغل أيوة بس زي ما قلتلك بيتك برضو ليه حق ولو لجزء بسيط من وقتك انا فعلا ابتدت اركز شويه معه وخصوصا يا اسمك انت مركز معايا عشان ابو ومعك في الشركه لكن يريد بقى تهتم شويه بالمدام وعمر بصراحه ابنك مهتم بعمر والولد بقى مرتبط بيه بس إن شاء الله أول ما خلص الكام مشروع اللي تحت إيدي دول هتفرغ له شوية هجو المدام المدام دي بقى عايزة عادة نظر صلاح الخير برعاية فودفون أنا, أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت نورت البيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت